أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وانتهينا من خواطرنا نحو هذه الآية الشريفة وقبل أن نأتي بالآية التي جاءت بعدها وهي قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام يجب أن نثير بعض المسائل التي تعلقت بخواطرنا في الآية الأولى ما دام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد أي لا يوجد له شريك ينازعه فيما يريد من خلقه ليس له شريك في الخلق وليس له شريك في الرزق وليس له شريك في التشريع إذن فالجهة التي نستمد منها مقومات منهجنا هي جهة واحدة والجهة الواحدة كان من الممكن أن تجور على ما خلقت لأنه ليس لأحد من خلق الله حق على الله ولكن الله الواحد طمأننا على هذه الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها بأنه قال مع أني إله واحد لا يرد لي حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط والقيام بالقسط يجب أن نفهم قائما بالقسط قائم يعني خلقه الأول قام على العدل والقسط وتكليفه للخلق قام على العدل والكسط والعدل والكسط يقتضي ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة وهو منسوق بيد القدرة القاهرة التي لا توجد قوة أعلى منها تميل في الحب فهو قائم بالكسط في الخلق قبل أن يخلقنا عد لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا فلم يجعل أمر الحياة قائما على الأسباب التي يكلفنا بها لنعيش بل حكم بالقسط جعل هناك أمور لا دخل لنا فيها ولم يقضي بذلك على حركتنا ولا على حريتنا في الحركة فخلق أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصل إلى المسببات وإن شئنا أن نفعل نترك الأسباب والمسببات إذن فهو لم يحكمنا في قضية الخلق الأولى بشيء واحد بأن يجبرنا على كل شيء بل جبرنا بأنه لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا في كثير من الحركات التي تترتب عليها الحياة فلم يمسك الشمس بأيدينا ولا القمر ولا الريح ولا المطر ولا كل هذه الأسباب جعلها بيده هو لماذا؟ لأنها ستفعل لك قبل أن توجد لك قدرة وتفعل لك قبل أن توجد لك حياة لتمهيد للحياة التي تأتي بها فلو ترك كل هذه الأشياء لأسبابك لا لتأخرت إلى أن توجد ويوجد لك علم ويوجد لك قطرة جعل أسباب الحياة كالنفس مثلا لا يخضع لإرادتك بأن خضوعه لإرادتك كان معنى أن يتأخر النفس إلى أن توجد لك إرادة ولا توجد الإرادة إلا إن وجد علم بأنك تريد أن تدخل أكسوغين علشان أنت أتسل الدم وهذا يقتضي العلم فإذا كان هذا يقتضي العلم فماذا يصنع الطفل الذي ليس له علم إزا يعمل إذا فجعلها بيده هو ولكنه لم يقضي على مخلوقه بأن يجعله في الكون لا حرية له ولا اختيار بل ترك هناك أشياء أخرى لحريته واختياره إذا فهو لم يلزم تسخيرا ولم يمنع تخيرا ذلك هو العدل المطلق احترم كينونتك احترم حياتك احترم مشيئتك احترم اختيارك فقال أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها وتأخر خدمتها لك إلى أن تعلم وأنا أريدها لك وأنت عاجز قبل أن توجد لك وأنت قادر فجعلتها بيدي أنا الخالق المأمون على خلقي ولكن لن أقضي على حريتك فإن أردت ارتقاء في الحياة فتحرك في الحياة إن شئت أن تفعل فلا تفعل وإن شئت أن تفعل فلا تفعل إذن فهذا عدل ولا غير عدل بعدل تمام ثم جاء في التكليف وجعل قوله قائما بالقسط أيضا في التكليف الناس يقولون لا إله وإناس عددوا الآلهة فقام بالقسط بين الأمري هو إله موجود يا من تقول لا إله ولكنه غير متعدد يا من تقول فيه شرك يبقى وسط وقف قائما بالقسط ولا لا قائما بالقسط وجاء في الأحكام أحكام شرعية طلبها منك طلبا باتا لم يتركها لاختيارك وأشياء تركها لتكتهد فيها فلم يجعلك حرا طليقا وتعربج في الكون كما تشاء ولم يجعلك مقهورا بحيث لا تجد لك لا إرادة ولا اختيار فجعل لك مجال هنا ومجال هنا هذا منك حركة في الحياة ولكنه قال لك تحرك في الحياة وأنا أحمي نتيجة ما تتحرك فيه ولكن لي في مالك الذي جعلتك فيه خليفة حق أعطيه لأخيك المحتاج إذن فأعطى للنفس البشرية أن تكد وأعطى لها أن تكدح وحفظ لها ما تملك ولكنه لم يطلقها على عنا نابل قال لي حق في ذلك فتوسط أيضا في الأمر اذا قائم بالكسط مشى تمام في كل شيء في الخلق في الرزق في التكليف فمدام هو اله واحد وقائم بالكسط يبقى ما الذي يمنعك ام تخضع لمراده منك إذا نتيجة إن الدين عند الله الإسلام بعد هو إله واحد وقائم بالقصد نتيجة منطقية فكأن إن الدين عند الله الإسلام نتيجة لقوله لا إله إلا هو قائم بالقصد نتيجة منطقية ليه لأنه طيب تسلم لمين ما دام هو إله واحد مش إله تنع شر لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ما فيش وقائم بالقسط والعق يبقى ما الذي يمنعك أن تخضع لما أراده منك إذن فقول الله بعد ذلك إن الدين عند الله الإسلام أمر منطقي جدا يجب أن ينتهر إليه العاقل ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا لينبهونا إلى القضية السببية والمسببية والمقدمة والنتيجة إن الدين عند الله ما هو الدين؟ الدين له إطلاقات متعددة من دان لفلد دنت لفلد خضعت له أسلمت نفسي له اعتمرت بأمره ويطلق الدين أيضا على الجزاء يوم الدين يعني يوم الجزاء. طب جزاء على ايه? طب ما هو جزاء على الطاعة? طاعة على ايه? على انك انت بنت لله ولا ما دنتش? اذا بتلتقي كلها ولا لا? المعنى يلتقي. قوله ان الدين عند الله? مشعرنا بانه قد توجد اديان يخضع لها الناس ولكنها ليست عند الله? الم يقل لكم دينكم ولها دين? هو فيه دين برضه وفيه خضوع وفيه استسلام وفيه تنفيذ أوامر بتاع إنما هل هي عند الله؟ يبقى الدين المعترف به عند الله هو الإيه؟ هو الإسلام كلام طيب الدين مرة يطلق مرة تطلق الملة مرة تطلق الشريعة فإن أردت الأحكام المطلوبة من تسميها شريعة وإن أردت الطعوة والخضوع وما يترتب عليها من الجزاء سميها الدين وإن أردت كل ما ينتظم ذلك فسمها الملة تبقى اسمها إيه؟ ملة إن الدين عند الله الإسلام كلمة إسلام نأخذ من مادة سين ولام ومين السين واللام والمين دي لها معنى يدور في كل اشتقاقاته ينتهي عند السلامة من الفساد السلامة من الفساد وتنتهي أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وربه وبين الإنسان والكون وبين الإنسان وإخوانه صلاحا وعدم فهيه وعدم فساد كل المادة تدل على هذا ومدام كل المادة تدل على هذا يبقى إحنا قلنا سابقا أنك لا تخضع لمسيلك إلا إن أقنعك بتخ... بتخضع له ليه عايز أن أنفذ أمرك ليه تقنعني بالحكمة تقنعني لكن إنت مدام أمينت بأن أولاه واحد وقائم بالقسط يبقى لك عليه يبقى على العين والرأس يبقى إذن الإسلام معناها إيه, إيه؟ الخضوع والاستسلام الخضوع والاستسلام ده دي كبرياء فهو كبرياء تعقل لان في عبودين بتعقل وهو انك انت تقف عند المعنى السطحي وكبرياء تعقل انك تقف عند المعنى الذي لا يأتيه باطله من بين يدي ولا من خصير اذا كبرياء عقل مش اي حاجة كاستهويه لا ده ما يستهويش الا الامر الثابت الذي لا يتناقض ابدا ومدام هو اله واحد وقائم بالقسط يبقى أنا حين أؤمن به وأخذه عنه يبقى كبرياء في الفهم كبرياء في التعقل كبرياء في العبودية كمان لأنني بعبد حاجة فوقي أوش مش بعبد حاجة زي لأن اللي بيعبد حاجة زي دي دي كبرياء إيه كبرياء مزليل كبرياء زليل مدام الإسلام هو الخضوع والاستسلام أو أسلم أو دخل في السلم سلم أو سلم اللوء الصلح وعدم التناقض والأمان والراحة أو أسلم يعني خلص نفسه من كل شيء إلا وجه الله ولذلك قولك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل يعني بيدوا قليني هل عبوديتنا لإله واحد ولا لآلهة متعددة فضرب لنا مثلا بالمشهور عندنا ألهاب أن عبدا له عشر أسيات كل سيد له منه طلب يبقى ماذا يصنع العبد وعبد له سيد واحد قل يبقى مرتاح قل له سيد واحد أهو قال لك هذه الحكاة زيدي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وليت الشركاء متفقين ده متشاكسون يعني إذا نشافك بتعمل كده يبقى التنحق يبددوه ولا ما يبددوه يبددوه إنما رجل سلما لرجل كذلك التوحيد إله واحد يبقى نبول أحسن هل يستويان مثلا؟ لا يستوي جابين مثل من واقعنا ولا لا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله اللي هو إله واحد الحمد لله اللي هو إله واحد إذن فما دام الإسلام هو الخضوع والاستسلام ومعناه الدخول في الايه في السلم أو في السلم ما هو إن للسلم أو إن جنحوا للايه كلام كويس قوي الخضوع ده ليس لمساوة بل لأعلى لأعلى هو الذي خلق ولأعلى هو الذي أمدنا بقيوميته من العالم يبقى إذن إذا أسلمت يبقى بتمان ولا مش بتمان أنت بتتطوع بأنك تسلم ده لمصلحتك أن تسلم لمصلحتك أنت أنك أنت تسلم إن الدين عند الله الإسلام وما دام الدين المعترب عند الله الذي يترتب عليه السواب عند الله هو الإسلام الإسلام ده جاء في موكب الأديان كلها عند الرسل جميعا وعند من آمنوا به إبراهيم قال إيه ربنا وجعلنا إيه وإيه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك مش كده ولا لا والتاني قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويعقوب الله إذن الإسلام وموسى قال وأنا أول إيه الله إذن المسلمين دي شائعة إذن الإسلام مش واقف عند رسال سيدنا محمد بس ده الإسلام ده خضوع من مخلوق لإله في منهج جاء به رسل مؤيد هنا بالمعززان إلا أنه كان وصفا وصفا لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واخد الوصف ده زي رسل بس بقى صار علما لها. لانها منتهى ما يوجد من اسلام في الارض. ما عادش في حاجة اكتر من كده. يبقى هي مفردت بكونها ايه? بقى علم عليها. بقى علم عليها. يبقى ازم في الامم السابقة وفي الرسل كان نصفا. اسلامه خضعوا. انما هنا صار علم. ولذلك هذا العلم نقول احنا مسلمين. احنا ايه? ما هم برضو لكم مسلمين بس احنا مسلمين بالايه هو سماكم المسلمين سماكم بقى اسم لكم ولا يطلق الوصف اسما الا على من بالغ في التسليم لا يمكنش يبقى اسم الا اذا كده الله ازاي بقى قالك احنا عندنا الله علم لواجب الوجود طيب وحي ده صفة من صفاته مقادر صفة من صفاته بس بقت اسم ليه لأنه حي الحياة إذا فلا يكون اسما إلا إذا كان الوصف قد أخذ فيه يبقى الرسل السابقين والأمم سو كانت مسلمة وصفا كانت مسلمة وصفا ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه لن يأتي شيء بعدها صار إسلامها إسلام عالم وصدنا إبراهيم نبشر بالحكاية قال هو سماكم مش وصفكم هم موصفين. إنما إحنا إيه اسمنا مسلمين حين سمنا الله مسلمين من إعجازات التسميع التي وافق الله فيها خليله إبراهيم عليه السلام هو وسمناكم المسلمين أننا نجد أن أتباع الأديان الأخرى يقولون عن نفسهم يهود نسبة يهود يقولوا على نفسهم نوسويين يسموا عسويين يسموا مسيحيين هل ما احنا قلنا احنا محمديين احنا قلنا ايه احنا مسلمين ولا جدس على لسان حد ابدا ده اسم نشرب به ولا لا يبقى اينا الدين عند الله الاسلام يعني انجاز ان يكون لرسول او لاتباع رسول وصف الاسلام فقد يجيء رسول بشيء جديد لم يكن عندهم فنزيد احنا تسليما ولا لا بزيادتنا هذا التسليم وبختم التسليم فينا يبقى هذا الاسم لا يطلق الآن إلا علينا إن نبدينا عند الله الإسلام ومختلف اختلف النزين قوة الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بعد ما جاءهم العلم قال لك بغيا بينهم كلمة اختلاف دي يعني. توحي أن هناك شيئا متفق عليه ومجام الإسلام خضوع لمنهج الله وهو إله واحد وقائم بالكرت فمن أين يوجد الاختلاف؟ منين يجي الاختلاف؟ ما الذي زاد حتى يوجد اختلاف؟ أبرز إله آخر قال لكذا؟ فالش طب مدام اله واحد ومنهج واحد ومسلم له ولا أخر. من اين جاء هذا الاختلاف ومختلف الذين ايه انتم الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم هذا كيكه هي النكاهه ذلك والشر لانهم اختلفوا فيما لم يأتي فيه علم يمكن معذورين انما بعد ما جاء العلم من الاله الواحد القائم بالقسط فما الذي جدل لتختلفوا الذي جد من عالم الأغيار ومدام جد لنا من عالم الأغيار يبقى هوى النفس دخل ما معنى الاختلاف أولا اختلف زيد عمر الاختلاف في حقيقته ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس أخرى هذا هو الخلاف ما نهيب الخلاف إزاي ذهاب نفس إلى غير ما زهبت إليه نفس أخر طب واختلفت لي إلى غير ما زهبت في الحكاية دي ليه مع أن الإله واحد وقائم بالقسط يبقى لازم نبت شيء جديد نبت شيء جديد هو إيه هو الهوى المختلف طب حينما يقال اختلفه يبقى معناها اختلاف ده زهب إلى شيء وده زهب إلى شيء يبقى دا ذهب إلى حقه دا ذهب إلى باطل مش كده؟ أو أنهم كلهم ذهبوا لباطل والذهاب للباطل كله باطل الله له له يبقوا كتير ولا مش كتير هل أراد الحق بذلك أن الله يقول أنا أنزلت الأديان ومن رحمتي بخلقي تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق في ذاته وإن طرأ عليهم أناس يختلفون إيه؟ مع؟ وإلا فاليهود حين اختلفوا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اختلفوا ألم يسلم منهم أناس طب الذين أسلموا كانوا على الحق ولا لا أهل يقول لك الله من رحمتي يقول لك إن الذي جعل الحقيقة على القمر مرة لم يخل من أهل الحقيقة جيلا يبقى لازم يقرأ وإن لم طوأت المسائل وإذا كان الله قد عصم جن نحن من أنه يتغير بأن نحفظ لنا القرآن يبقى برضو في الاديان الاخرى كان فيه ناس ايه? ولذلك ربنا انصفه. منهم من ان تأمنه بدينار اه? من يؤديه اليك. ومنهم من ان تأمنه بدينار مش كده? من اهل الكتاب امتهم قائمتهم يطلون ايات? مش كده ولا لا. يبقى انصف ولا ما انصفش? وانا فالذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدينار. الم يكونوا على الحق? يبقى اختلفوا مع الغير ولا لا? اختلفوا مع وما اختلف الذين شف بقى اوتوا الكتاب. اوتوا الكتاب. اوتوا وعندها وقفة. والكتاب لحدها عندها وقفة. اوتوا يعني جايبهم من حتة تانية. مش افكار بشر بقى. لو كانت افكار بشر مين ممكن يختلفوا? نما اوتوا الكتاب. شكده ولا لا. يبقى اوتوا مبنية للمجهود. يبقى نشوف من اللي أتاهم الكتاب. يبقى هو سبحانه وتعالى. يبقى لا يأتي بمختلف فيه، لأنه مدام من عند الله لا يمكن أن يوجد فيه خلاف، ولو كان من عند غير الله. ماذا؟ ما دام أوت الكتاب يعني مش من عنقه، فكأن الله ينبهنا بذلك إلى أن كل شيء ينبت من البشر في البشر للبشر لازم تحصل فيه خلافات. إنما الشيء لما يجي من واحد. ما يحصلش فيه خلاف أبدا لا يمكن أن يحدث خلاف فيما اتحد فيه المصدر والمنبع إلا إن وجدت أشياء زائدة عن ذلك هذه الأشياء الزائدة هي أهواء الذين يقولون بما بمعيه بأنهم منسوبون إلى الله وما اختلف الذين أوتوا قد أوتوا يعني مش من عند حد ودي تطمئن الأتباع تقول لهم يا أتباع أنكم حين تتبعون منهج الله لا تخضعون حتى لرسول لأن الرسول جاي بيكم من عند ربكم وهو حامل نفسه على الطعر والخضوع قبلكم فتبقى عزة ولا لا من كلنا وخدم من ربنا قوته طب والكتاب العلم ما هو العلم احنا كنا زمان قلنا العلم انه تدرك لك قضية وهذه القضية واقعة في الوجود وواقعة تستطيع أن تدلل عليها يبقى علم ده اسمه علم يبقى لا يصل إلى مرتبة العلم إلا إيه إحنا عندنا النسب التي تحدث يعني إذا قلت أنا دلوقتي الأرض كروية دي ولا مش نسبة نسبة طيب انا اقولها وانا جازم بها طيب جازم به والواقع هي كده ولا مش كده قد اجزم بشيء غير واقع مش كده زي اللي قالوا لعظة الارض مسطحة وجزموا بها ودفعوا عنها مثلا الى ان اصبحت شيئا مرئيا معكش ليس مع العين اين بقى مش كده يبقى انا مقول الارض كروية تلك نسبة نسبت للكرة من الارض منها ايه كرة تلك نسبة وانا جازم بها والواقع انها كذلك واستطيع ان اقيم عليها الدليل تبقى نسموه ايه بقى هذا هو العلم المستوفي فساد الناس انهم يجوا لقضيه لم تصل الى هذه المرتبة ويسموها علم ويسموها ايه يقولك الانسان اقصد ايه ما وصلش لانها علم يا سيدي مش علم اه يبقى إذن كلمة علم معناها قضية مجزوم بها ها وهي واقعة في الوجود وتستطيع أن تدلل عليها طيب إن كنتش تستطيع أن تدلل عليها هي مجزوم بها منك وواقعة في الوجود ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها أرمنا قلد فيها اسم تقليد زي الولد ما بيقلد أبوه قبل ما يمضج عقل لا إله إلا الله الله واحد زي الولد ما بياخد من الاستاذ بتاعه القضية العلمية ولا يقدرش يدلل عليها نبقى له ده اسمه ايه تقليد الى ان ينضج عقله نقول له لا هتبقى ايه ابحث بحث تاني يبقى التقليد هو ايه قضيته مجزوم بها وواقعه ما فيش عليها دليل يبقى العلم يمتاز عن التقليد بايه بانه نقدر ندلل طيب فان كنت قضية ومجزوم بها ولكنها ليست واكعة لك هو ده الجهل بقى ابو ده الايه يبقى الجهل مش انه لا يعلم لا ده يعلم قضية مخلفة يعلم قضية يبقى الجهل لا الجهل مش انك ما تعرفش لا انت تعلم قضيه مناقضه للواقع يبقى ده اسمه ايه يبقى ده اسمه الجهل انما الام اللي ما يعرفش ده يبقى عنده حاجة واحدة ان انا نقول له الحكم انما الجاهل عايز اطلع منه الحكم الباطل ودخل الحكم الايه يبقى عملية مركبة ولا لا ولذلك اللي بيتعب الناس الجهلاء ولا الاميين الجهلاء هما اللي بيتعبوا الناس يبقى الجاهل جازم بقضية انما ليست ايه فإن لم تكن القضية مجزوم بها مش مجزوم به نقول له يا اخي يبقى شك انكت زي قد بعضها يعني يبقى دي اسمه ايه انكت واحدة راجحة يبقى ظن والمرجوحة تبقى وان والمرجوحة يبقى وسائل بقى ادراك القضيه يعني ايه علم تقليد جهل ليه وهم ليه شك ظن الا علم بقى واخد المستوى ولا لا إلا من بعد ما جاءهم العلم من ال التقليد لا ولا ال الظن ولا ال جهل ده ما استوفيت تمام كده ما جاءهم العلم طب ما دام حاجه جايه من قائم بالقصه وإله واحد وقائم بالقسط والمسألة مستدأة وصلت إلى مرتبة العلم يبقى لازم جد حاجة إيه اللي جد بقى من الأغيام إيه الأهواء ولذلك بغيا بينهم ما هو البغي؟ البغي طلب الاستعلاء بغير حق إذا طلب الاستعلاء مش من قد الاستعلاء دي قضية الطروح في الكون. كل واحد عايز يبقى اعلى من التانو يعمل نظرية اعلى منه او قضية علمية اعلى هو العالم ارتقى ازاي لو ان العالم ثبت عندما وصل اليه قوم في جيل يجمد ولا ما يجمدش انما قوم ناس خدوا قضايا مسلم بها ونافعة ثم حاولوا ام ايه? ارتقوا بيها انه بحق ولا لا? يجب في المعامل ولا لا درس اللي قبلهم ولا لا اه اذا طلب الاستعلاء مش منقط انما ان تطلب الاستعلاء بغير حق هو ده القلق يبقى اثبت لنا في هذه ان كل خلاف بين دين بين رجال دين او بين دين ودين يقولوا لازم نشق فيها باب طلبت الاستعلاء بغير حق طب مظاهر طلب الاستعلاء ده يعني ايه الله واحد عايز بقى يستعلي في قومه يقوم يدي لهم الفتاوى اللي توافق مذابهم يبقى طلب ان يستعلي فيهم ولا لا ويبقى يعني انسان كده يعني انسان متحضر انسان خد الدين بروح العصر مش كده انسان مهش جامد انسان مش بتاع زاوية انسان مش بتاع عمود بيبقى ايه غرضه ايه غرضه ايه غرضه ايه بهذه المسألة يبقى باغيا ولا لا عايز يستعلي بغير ايه بغير حق ويجب ان نفع ان كل خلاف بين اهل دين واحد او بين دين ودين منبعه قول الحق باغيا بينه يعني اني ما انزلت شين كده ليه لان الله ما ان ينزل حكما محكما لا رأي فيه لاحد وده ما فيش فيه كلام او ينزل حكما محكما هي قابلا للفهم وللايه والاجتهاد ما عملش الاحكام كلها كده هو العمل الاحكام كلها ايه برضه عشان يحترم الشخصية العقل ويجعل العقل مهمة وهو انه يجيب دي ويرجح دي ويبقى سدي وإلا يبقى ايه يبقى توبة ويبقى جامد ويبقى ملوش قيمة اذا فاذا رأيت اي خلاف فهم ان كلمة بغيا بينهم هي التي هبت منها تلك الاعصور عايز يستعلي بغير حق يستعلي بأمن فكره وأرقى يستعلي عند من يملكون مثلا له أمرا يستعلي حين يوافق مثلا حاكم في رأي من الآراء يعني يبرر له حكم من الأحكام هذا لون من السعلاء ولا لأ لون من الآيه كلمة باغيا بينهم دي هيدخل فيها كل المجات اللي انتم بتشوفوها كل المجات اللي انتم بتشوفوها دي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا فيه حدث ما زي المناعة البدمية ضد الأمراض اللي نخاف منها تفتك في الأمراض اللي نخاف منها وتفتك ماذا نصنع بها بندي مصل وبند لقاح وبند مش كده ولا لا يعني بنرب مناعة ضد هذه الأشياء فعلشان ما تفجأناش كلمة بغيا بينهم ديا الرسول إدانا وإن بغيا بينهم دي يكون منها لججها أكتر يمكن أصحاب الحق يعني يبقوا قلة من همش نصير يمكن الذين يملكون الكلمة الإعلامية ما يبقوا شوياه إنما يبقوا وياه واحد بيساير بيساير الراك يقول تلاقي الكلمة الإعلامية طار وهو برضو بغيا بينه فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا مناعة حتى لا يأس المتمسكون بالحق يقول لك الأمر بتاع الدين مش لن يمر رخاءا ولن يمر في سلام ستجد قوما برضو يفسرون بغيا بينه ويلوون الأشياء فعلشان يدينه يقول أنت أيها المؤمن حكم في نفسك المسائل اللي كده الاسم ما حكى بإيه في صدرك وخشيت أن يطلع عليه أحد وبعدين يحذرنا ويقول ايه اياكم ان تلوج جناكم حسب فتيه اصحاب البغي بغير على العلم فيقول ايه ناخذ الحق وان افتوك ادي واحدة وان افتوك ادي اثنين وان افتوك ادي ثلاثه خلاص كررها ثلاث مرات عشان يقول ان اهل البغي بينهم لهم نجاج في ان يقولوا فيفت ويفتو ويفتو ويفت ومعنى الإفتاء الذي يجيء على لسان رسول الله ما هو الإفتاء الذي يجيء على رسول الله هو مجرد راي ام ام راي ياتي من معروف انه مشغول بعلم الله وعلم الاحكام اه يستفتونك مش كده يستفتونك يعني يطلبون منك الايه يبقى كلمة الفتوى دي بتيجي من مين من محتاج إلى حكم عند من عند المشغول بقضية الإيمان دول هم اللي نسميهم إيه اللي بيفتوا فالنبي قال إيه وعا تسمع لكل فتوة الباطل ما حاجة في إيه في صدرك وخشيته أن يطلع عليه أحد نلزم الحق وإن أفتوك يعني ضده وإن أفتوك يبقى ضده وإن أفتوك ضده وكررها كم مرة كررنا ثلاث مرات عشان تلجع في مخنة أننا لا نستمع لكلنا عق إننا الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء كلمة الكتاب ده أنا ما وقفتش عنده أوتوا الكتاب احنا قلنا أوتوا ولخمتنا أوتوا دي عن كلمة الكتاب الكتاب ده مرة يسمى الحق سبحانه وتعالى القرآن قرآن ومعنى قرآن يعني يقرأ مصدر زي الشكران والتقلان مش كده يبقى دليل على انه يقرأ ويسميه الكتاب دليل على انه ايه يكتب يقرأ. يقرأ دي بني بني بنبرز ما في الصدور انما ما في الصدور يمكن الاهواء الوين. يوم يحرصها بما في السطور يحرصها بما في ايه ولذلك القرآن عندنا مقرؤ ومكتوب يبقى الكتاب يقول لي مش هنقول احنا ده هم استودعوه ونفسهم لا ده مكتوب شوف تحدي للمكتوب بقى يبقى ايه شكله <تصفيق> ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يكفر بآيات الله في ايه الاختلاف مم. وفي البغي بينهم يعني طلب الاستعلاق بغير ايه حق سمى كل ذلك ايه سمى ذلك كل ذلك كفر المراد منه ايه لا يا سيدي لا يا سيدي هي ماشى يا سيدي كده وبعدين بقى ديك اياتان ومع كل فجذاك الله خير ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب يا سلام على كلمة سريعة دي اياك ان تستطيل امد الجزاء إياك أن تستطيل أمد الجزاء وتقول سأتمتعه بنتيجة البغي ونتيجة الاختلاف لخدمة من من يهمهم أمر الاختلاف ومن يهمهم أمر البر لأنك بد أنك تتتعجل أشياء نفع لك يقول له أوعى تستطيع حساب الله ليه ما تستطيعوش لأنه من الجائز أن يأتي لك في الدنيا وهب ان ربنا بقى ابتلك بلوة كبيرة قوي ولا جدش في الدنيا تبقى تيجي فين في الاخرة يقوله طيب يبقى سريع الحساب في الدنيا ده يا معقولة انما سريع الحساب في الاخرة ده لسه بدري العلامات الصغرى لسه احنا فيها والكبرى لسه يقولك عال ده صحيح فيه فرق بين الحدث في ذاته وبين الحدث في من يجري عليه الحدث في فرق بين الاثنين. في فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا وبين أن تختصر حياتك بحادثة ليست في حسبانك طفت الفتوى النهاردة وتجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتها ساعة ما تجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتها يبقى نقلتك فجأة إلى سريع المثال فإن كنت حتستبطئ الحساب وتقول لدينا عايش وبعدين تبقى تفرج بقى في الاخرى نقول لك انها الاخرى دي ان دي يمكن اسرع من مسائل الدنيا ليه لان انت ما عندكش مفتاح تملأ عمرك به المفتاح وملء العمر عنده هو يخليك في ساعته يبقى الحساب في الاخرى بقى اسرع من حساب الدنيا ولا لا اسرع من حساب الدنيا وكلمة حساب دي كلك اتمئن على اني قائل بالقصة لا تتخلى حتى عندما كفر بي وعندما عصاني تأخذ ما لك وتدفع ما عليك تأخذ ما لك وتدفع كلمة حساب كلمة حساب. حساب يعني ايه اللي لك هده واللي عليك ادفعه مش هي معناها كده ولذلك احنا غلبناها في المسائل المادية مش كده غلبوا حساب ما بيتوكش بيقولوا اه سريع الايه الحساب فان حاجوك ده يدل على ان الحق سبحانه وتعالى يلقي منهجه على الرسول الخاتم وبيدينه الواقع اللي هو عايش فيه وانه جابه ثلاث معسكرات معسكر مشرك القريش ودول الكفر بتاعهم في القمة معسكر اليهود معسكر النصارى بيجمع اليهود والنصارى أنهم أهلوا ايه؟ كتاب المحجة هتجي من مين؟ الجماعة التانيين اللي هم المشركين ما بيدعوش إن عندهم دين ولا أي حاجة إنما التانيين بيدعوه إن عندهم دين يمكن فكرة ان عندهم دين دي خلينا نقول ما هو دين ودين لما نجي نقول شركة بيناطح دين يبقى كلام معقول انما التنوب قال فإن حاجوك معنى حاجوك يعني حاجة حاججك المنصوبون عليهم حاججة اه هي بس تفكت كده نبقى بفكها عشان تبقى ايه لأن, لان جيمين اتنين بتبقى سقيلة على اللسان فبيعملوا حاجة في اللغة اسمها الاضغام فإن حاجوك يعني حاجة جوك فحصل فيها إيه؟ ما معنى المحجة أن يدلي كل واحد من الخصمين بحجته يبقى فيه نقاش ولا مش فيه نقاش يبقى فيه نقاش ما دام فيه نقاش بين حق وبين باطل لم يترك الله للرسول أن يجاب بل علمه بماذا يجادل فإن حاجك أي فيما ذهبت إليه من أمر الإسلام الذي جئت به مناقضاً لوسنية أو لشرك قريش ومناقضاً لما غير فيه من منهج أهل الكتاب إن حاجوك في شيء فقل نحن أم ساعة يقول الحق فقل يبقى كان من الجائز أن يكتفي رسول الله بما قول القول ساعة ما تقول له اذهب يا بني وقل عمك كذا وكذا ساعة ما يروح له يقول له كذا وكذا ما يقول له قل عمك كذا وكذا فمن البيئة إنما إننا نحافظ على إيه على النص الذي جاءه من ربه لأن النص فإن حاجوك فقل جابه أرضه فقل فقل أسلمت إيه أسلمت وجهي لله بعد الرد للحدة قال لك نعم هو ده الرد ليه لأنهم حتى كفار قريش. لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الكون مكان ومكين مكان هو السما والارض والمكين اللي هو أنتمهم المكان مخلوق لله والمكين مخلوق لله مش كده؟ يبقى كان المنطق إننا نسلم وجهنا لمن خلق ولا لأ؟ إذا فكلمة أسلمت وجهها أناس يهب هو أنا طلعك بره وأنا روحت للي أنتم مؤمنين بأنه هو اللي خلق وأني هو اللي إيه؟ يبقى أمري طبيعي ولا لأ؟ وبعض ذلك إذا كان في الإسلام خضوع يأتي بأشرف شيء في الإنسان ليجعل مظهر الخضوع في أشرف شيء وهو الوجه أسلمت وجهي لأن الوجه ده هو الإيه الوجه السمة المميزة السمة العالية ماذا كده؟ وهي التي تظهر عليها انفعالات الأحداث في الكون يظهر عليها أنك تسر يظهر عليها أنك تحزن يظهر عليها انك انت يمكن سجدت النمم عابس وكان يستجون انما سجد كده ومقترب الى الله سبحانه وتعالى بن شراح وبشاشة يبقى الوجه هو اللي هو الذي يعبر والى لقاء اخر